وأشهد ذو يعدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جعل له ما خرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وَمَن يَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا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 ذلك أمر الله أنزله إليكم وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَقِلَّ اللَّهَ يُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمَ لَهُ أَجْرَهُ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أُولئك حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف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 قرية عتت عن أمر ربها ورسوله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا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 الرسول ليتلوا عليكم آيات الله مبينات اللي يخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور وَمَن يُؤمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ, يدخله جنات تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا